بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او منه قليلا أوزد عليه ورتل القران ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبت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 إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 أفرتم يومين يجعل الولدان شيبة السماء منفطر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 ان ربك يعلم انك تقوم ان ربك يعلم انك تقوم اذنا من ثلث الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصول فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم وآخرون يضربون، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، واخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فَأَقِمِ الصَّلَاةَ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ الله. اللَّهِ تجهدوا عن الله هو خير الله واستغفر الله